خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيب مبين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 ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائل ولو شاء لهداكم أجمعين هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ وََّ خِيلَ وَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّفتَمَرات إِ فِي ذَلِكَ ل آيَتَ لِقَمةَ فَكَّرُود وَصَغخَرَ لَكُم الَّلَ وََّهَ وَشَّمسَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَةٌ بِأَمْرِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً وترى الفلك مواخرا فيه ولتابتغوا من فضله ولتابتغوا منه فضله ولعلكم تشكرون والقى في الارض رواسيا انتميدا بكم وانهارا وَأَنهَا رَهُ وَسُول عََّكُم تتَدُون وَعَ مَنتِع وَبِن نَجِمِهُم يَهتَدُون أَفَمَ يَخْلُقُ كَمَ ل يَخللقَ أَفَل تَذَكَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا مش وداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمداً كثيرا طيباً مباركاً فيه كما يحب ويرضى عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدنا لما اختلف فيهما الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم آمين أما بعد إخواني وخواتي وحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حلقة أو حلقات هذه الليلة سأتحدث عن شبهات الفلسوف الأسكتلندي الشكاك ديفيد هيوم حول برهان النظم أو النظام أو برهان العناية أو الذي صار يعرف في نسخته الجديدة المنقحة ببرهان التصميم الذكي أو حجة التصميم الذكي كنت في حلقات سابقة قد تناولت الشبهة الأولى للفيلسوف هيوم وأجبت عنها أريد في هذه الحلقة على جهة السرعة والعجل أن أسرد هذه الشبهات الست وفي الحقيقة ما يتعلق منها بشكل عامد وبشكل واضح ببرهان التصميم أو برهان النظام إثنتان فقط كما أشرت ايضا قبل ذلك والبقية كما سيضح لكم أثناء الكلام بحول الله تعالى لا تعلق لها حقيقيا أو مباشرا عامدا ببرهان النظام وبرهان التصميم وذكرت أيضا أن ديف دهيوم أورد هذه الشبهات في كتابه الشهير الذي طبع بعد وفاته محاورات بصدد الدين الطبيعي أو حول الدين الطبيعي أدار هذه الشبهات على لساني شخصين افتراضيين أو شخصيتين افتراضيتين الشخصية الأولى شخصية فيلو أو فيلون وهو الذي يدافع عن برهان النظم في مقابل كلينثيس الذي يتشكك ويبدي اعتراضات وإيرادات وشبهات حول هذا البرهان الحجة الأولى أو الشبهة الأولى التي أوردها ديفيد هيوم وأجبنا عنها بنوع من التفصيل هي قوله لقد جربنا المصنوعات البشرية وإتضح لنا واستبان أنهما من صنعة متقنة ومحكمة تحكي قصداً وتشير إلى غاية وهدف إلا ولها مصمم ما يتصف بدوره بالذكاء والإحكام والدقة والبراعة والحذاقة قال هذا مسلم يوم لا له على هذه المسألة لأنها مسألة أيها الإخوة لا يكابر عليها موجود الصناعات البشرية موجودة وكثيرة وبلا شك ما من صنعة بشرية وأمثولة الساعة التي استخدمها ويليام بيلي في كتابه الشهير الذي نشر عام 1203 تقريبا هذه الأمثولة أصبحت مشهورة جدا أصبحت أيقونة أصبحت أيقونة في باب الاستدلال أو التمثيل لبرهان النظام أيقونة هذا البرهان الساعة أيوم لا له قال ولكننا نزعم بالقياس من باب القياس والتمثيل قياس تمثيلي قياس تمثيلي أن الكون بدوره لأن فيه نظاماً وفيه دقة وفيه إحكام لابد أن يكون له مصمم ذكي مبدع مصمم خالق ذكي قال أنا أختلف أيوم قال هنا يحدث الافتراق يحدث الافتراق والبينونة لماذا؟ قال لأننا نقيس صنعة طبيعية على صنعة بشرية على صنع بشرية هذا قياس مع الفارق هذا من جهة من جهة أخرى لأننا جربنا الصناعات أو المصنوعات البشرية جربناها مرارا. وما من صنع أيها الإخوة عذقناها أو أبدعناها أو أنتجناها بضربة واحدة إنما بطريقة التجربة والخطأ التجربة والخطأ وتتطور وتترقى وتتثقف هذه الصناعات أي ترهف حتى تأخذ صورتها ربما المعاصرة المتسمة بالدقة والرهافة المتسمة بالدقة والرهافة لقد جربنا واتضح لنا صحة هذا المبدأ صحة هذا المبدأ لكننا لم نجرب الكون الكون يبدو أنه خلق مرة واحدة أو وجد مرة واحدة هكذا نحن لم نجربه الكون ليس بصدد التجريب وفي ردنا على ديفيد إهيوم أيها الإخوة بينا أنه أتي من عدم فهمه بعمق لبرهان النظام برهان النظام ليس برهاناً تمثيليا. ليس من باب التمثيل برهان النظام ليس برهاناً تجريبياً ليس إذا من باب التجريب برهان النظام برهان التصميم في حقيقتي برهان عقلي العقل فيه يتوجه إلى الموضوع من حيث هو من حيث هو أما أن مقدمات هذا البرهان وأخوذها من الحس وأخوذها من المشاهد هذا لا يؤثر علي هذا يؤثر علي لماذا؟ لأن المقدمة الأخرى أيها الإخوة المقدمة الأخرى مقدمة عقلية مقدمة عقلية وهي المهمة في البرهان وهي المهمة لا أعيد ما قلته� بصدد الجواب عن هذه الشبهة إذن نمضي الشبهة الثانية يقول هيوم نعم إذا كان النظام السائد حالياً في هذا الكون القابل للرصد أو المرصود يدل على وجود الخالق المنظم المصمم أيها الإخوة إذن كيف نفسر وجود الظواهر العشوائية الظواهر الفوضوية الآن طبعاً هذا الاعتراض أخذ أيضاً صورة منقحة ونسخة أكثر إحكاماً ودقة في شكل ما يعرف بفيزياء الفوضى أو الشواش أو الهيولة أو الهيولي كاوس بالألمانية هذه الشبهة لن أجيب عنها الآن طبعا لماذا؟ لأنها تحتاج إلى محاضرة مطولة ومطولة جدا. سنتكلم عنها إن شاء الله لكن ربما نرجوها حتى إلى آخر السلسلة لأنها ستحتاج إلى أكثر من حلقة ستحتاج إلى أكثر من حلقة على أننا يمكن أن نجتزئ الآن بجملة يسيرة فنقول هذه الفوضى في شكل مثلاً البراكين الزلازل الطوفانات الأعاصير كل هذه الظواهر فوضوية كل هذه الظواهر فوضوية في القرن التاسع عشر كانوا يتحدثون عن الحركة البراونية في أي مستحلب أيها الإخوة هناك أي حركة للدقائق هذه الحركة لا يمكن أن تضبط بقانون هناك ضواهر عشوائية كثيرة ضواهر عشوائية كثيرة نحن نسلم بهذا ونقربه في الظهر ولكن هذه العشوائية وهذه الفوضوية لا تسمح لنا أن نقول ان الكون الذي نخطنه ونعيش فيه هو كون فوضوي هذا غير صحيح إنه كون منظم بدليل أنه لو كان في جملته وتفاصيله كوناً فوضوياً عشوائياً أيها الإخوة يضرب على غير هدى وعلى غير خطة مرسومة ومحددة لما قامت للعلم قيامة لما قامت للعلم قيامة والعلم لا يعمل ولا يشتغل ولا ينجح ولا ينجح إلا في عالم مقنن عالم مدستر محكوم بقوانين محددة إذن عالم منظم عالم منظم هذه الجملة سوف نبسط الكلام حولها بإسهاب مناسب إن شاء الله تعالى في حلقات مقبلة حين نتحدث عن عقلانية الكون هل الكون عقلاني هل الكون يحكي ذكاءً؟ أو بتعبير السير جيمس جينز وأيضاً معاصره آرثر إدينغتون هل الكون أقرب إلى أن يكون فكرة منه إلى أن يكون آلة حتى وأن كانت آلة منظمة؟ وهذه الفكرة فكرة معقولة تماماً ويمكن أن تكتسي برداء أو بلبوس رياضي كما قال يوهان سكيبلر في وقته الإله رياضي كما قال قال ليه؟ لغة الطبيعة أو الطبيعة مكتوبة بلغة الرياضة بلغة الرياضة كما قال سحاق نيوتن الاله بارع في الميكانيك الإله بارع في الميكانيك وكما قال السير آرثر إيدنغتون وسير أيضا جيمس جينز وكلا من كبار علماء النصف الأول من القرن العشرين العالم أقرب إلى أن يكون فكرة معقولة يعبر عنها بالرياضة منه إلى أن يكون عالما ميكانيكيا كآلة سقط النموذج الميكانيكي سقط النموذج الميكانيكي على كل حال سوف نسهم ونبسط الكلام حول هذا الموضوع لكن في حلقة مقبلة بحول الله تبارك وتعالى ثالثاً أيها الإخوة يقول ديفيد أهيوم ما المانع ما الذي يحول بيننا وبين أن نعتقد أن هذا النظام وهذه الدقة وذاكم الإحكام في الكون انما يدار وينظم ويتحكم فيه من قبل المادة ذاتها المادة التي تقوم بهذا المادة التي تنتج النظام وهذا يقول عجيب المادة؟ أنا أقول لكم كثير من الماديين اليوم في هذه الحقبة من حياة العلم والإنسان يعتقدون بصحة هذه الفكرة يعزون إلى المادة أيها الإخوة وهي النظرية المعروفة بالنظرية خاصية المادة في حلقة اليوم، وربما أكثر من حلقة أيها الإخوة سوف نقف طويلاً لكي نضحض ونكشف النقاب عن تهافت وزيف نظرية خاصية المادة وكنت وعدتكم في حلقات سابقة أن نرجو الكلام عن نظرية خاصية المادة طبعا لها فصل من فصولها يعرف بالقابلية الكيميائية مثلا. بالقابلية الكيميائية يفسرون نشوء جزيء الـ RNA مثلاً وحتى الـ DNA وهو أعقد بكثير بالقابلية الكيميائية. بالقابلية الكيميائية يفسرون لك البناء المختلفة للكائنات الحية نباتية وحيوانية البناء عموما والنظم الفاعلة والتي تحكي دقة بالقابلية قابلية قابلية طبيعية قابلية كيميائية بالذات آه. إذا تحدّفنا أيح؟ عن الجزيئات الحية أو الجزيئات الحياء كما يقال ماض أمينية ماض نووية وما ينتج عن ذلك لكن نمض الأن حتى فقط نستكمل سرد ن RoS ثم نعود إلى شبهه خاصية الماده احسن حتى يكون لديكم المان بشبهات ديفيد هيوم السته هذه الشبهات لماذا؟ نحن بالذات انتخبنا او اخترنا ان نقف طويلا مع ديفيد هيوم تعرفون لماذا لانها شبهات قوية جدا بلا شك كذا فيلسوف عملاق اه بعض الناس بالانجره حديث بيني وبين أحد اخواني واحبتي بعض الناس يظنون أن الذكاء يعني دائما الصواب غير صحيح يا اخواني الذكاء لا يعني الصواب لانه ليس ذكاء الرب ليس ذكاء اله ليس ذكاء بشر البشر مهما كان عبقريين مهما كان ذكيا يخطئ ويصيب يخطئ ويصيب بعض الناس وهذا مسلك عامي هذه نزعه عاميه اقرب فعلا الى ايه الى التفكير العامي وليس الى التفكير العلمي والفلسفي الممنهج يقولون انت تناقض انت تتناقض من جهه تصفه بانه عبقري فيلسوف عبقري هائل ضخم ومن جهه تقول انه تهافت ولم يفهم البرهان نعم هذا يحصل دائما مع الفلاسفة مع العلماء الكبار مع المفكرين المشاهير يحدث دائما ومعنا نحن ايضا. لسنا بدعاً نحن بشر نحن كائنات نسبية ضعيفة نخطئ ونصيب لسنا آلهة ونتعلم من اخطائنا يجب أن نتعلم التواضع إلا أنما تعلم التواضع لن نتعلم أيها الأخوة ولن نعتاد أن نخضع الحقيقة إذا لاح برهانها لنا وأسفرت عن وجهها لن سنكابر ونركب رؤوسنا فنبقى جهلاً ونبقى مدعاةً للسخرية ممن هم أذكى منا أو ممن هم أقرب إلى معرفة الحقيقة منا ببرهانها ودليلها هذه مسائل بسيطة لا تخفى على عالم فضلا عن تخفى على فيلسوف أو مفكر كبير لكن العامة يقعون فيها للأسف شيء وأشباه العامة وأشباه العامة ممن يدعي أنه عالم أو فيلسوف أو مفكر او يتحدث باسم هذه التخصصات يتحدث باسم هذه التخصصات نعم على كل حال لن أذكر لكم الخلفية خلفية هذا النقاش الذكاء لا يعني الصواب الذكاء لا يعني الصواب لكن طبعا الذكاء زاء الغباء يعني صواباً أكثر <تصفيق> من يكون حظه أو حظوظه أسعد وأرجح من الصواب الغبي أم الذكي؟ الذكي لكن هذا لا يعني أن الذكي يصيب دائماً وإلا لنسلم أدمغتنا أخواني وأخواتي لعالم واحد أو فيرسوف واحد ذكي ونكف عن البحث ونشطب على الباقين صحيح؟ من يقولها لها؟ شبهات عمي هذه لا معنى لها لا معنى لها رابعاً يقول ديفيد هيوم أن من أين وكيف لنا أن نثبت أن هذا النظام الذي نلاحظه وندرسه ونقرره نعترف به هو النظام الأكمل هو النظام الأكمل من أين لنا؟ لماذا لا يكون الأكمل؟ قال لكي تقول إنه الأكمل لابد أن يكون ما بإزائه نظام آخر لابد أن يكون إزائه يعني نظام آخر بل نظم أخرى حتى تتسنى المقارنة نعم الكمبير مقارنة لا في مقارنة لدينا كون واحد وحيد هذا الكون هو الذي يمكن أن نجربه هو قابل للتجريب أو بعض ظواهره تستابول يعني وبعضها قابل للرصد observe هذا هو الكون كون واحد وحي من أين لك أن تزعم أنه يتسم ويتصف بنظام كامل يعني من أين قال؟ هذا يدعى ويقول يوم وهي شبهة قوية بلا شك ليس لدينا ما نقارن الشبهة الخامسة قال لنسلم اعتباطاً يوم يقول لنسلم اعتباطاً وتعسفاً أن هذا الكون مصنوع لله مخلوق لهذا الإله مصمم لهذا الرب القدير قال سلمنا, سلمنا ببرهان النظم أو النظام بنتيجة هذا البرهان سلمنا ولكن من أين لنا أن هذا الإله الذي صمم هذا الكون وخلقه وأبدعه يتصف بسائر الصفات الكمالية من العدل والرحمة والخيرية العدل والرحمة والخيرية والحكمة إلى آخر هذه الصفات قال من أين لا نستطيع أن نعرف سادسا قال من يدري لعل الخالق إذا سلمنا أنه هو الذي خلق هذا الكون إذا سلمنا وجود الخالق وأنه هو الذي خلق هذا الكون قال من يدري لعل الخالق حين أبدع هذا الكون وخلقه قد جرب مرارا وتكرارا قبل أن يصل إلى هذه الصيغة النهائية الصيغة الحالية الفعلية لهذا الكون ممكن هذه النسخة متأخرة جداً أيضاً الخالق بطريق إيه؟ التجريب أو التجربة والخطأ وصل إيه؟ من أين يلا؟ لماذا تقولون انه صممه بضربة واحدة؟ خالق عليم قدير كلي العلم كلي القدرة ولذلك صممه من أول مرة هذه هي الشبهات الست أنا لم أكمل صحيح لماذا اخترنا أن نقف مع ديفيد هيوم؟ صحيح، استطرت في موضوع الذكاء والغباء والصواب والخطأ ونسيت أن أكمل الجملة أه. لماذا وقفنا مع ديفد هيوم؟ لأنه فيلسوف عملاق وهائل وذكي بلا شك شبهات ديفد هيوم أيها الإخوة تلقي بظلالها وتطبع بطابعها اعتراضات وإيرادات كثيرة إلى اليوم كثير جدا من الاعتراضات لا تزال تكرر أيها الإخوة وهي مجرد, مجرد استدعاء واقتباس لشبهات هيوم بصياغة أخرى بتعبير آخر بتمثيل آخر لكن نفس الجوهر تقريبا. هناك شبهات جديدة بلا شك لكن هذه الشبهات هي الأكثر هي الأكثر شبهات ديبدوهيوم أولاً ثم بعد ذلك نظرية التطور لشارلس داروين والشبهات التي أتى بها أيضاً داروين على مسألة برهان العناية أو برهان النظام أو برهان التصميم ألجأت اللاهوتيين الغربيين علماء العقيدة الغربيين ألجأتهم إلى التخلي عن برهان النظام نهائيا معروف برهان النظام جاءته فترة خاصة بعد وليام بيلي كان مسيطرا كانوا اعتراب من أذكى البراهين آه. من أذكى البراهين مع أن ديفيد هيوم طبعا أعتقدهم متوفى سنة 1776 آه. يعني زهاء ربع قرن بين نشر بيلي لكتابه وبين وفاة إيه؟ ديفيد هيوم ديفيد هيوم قبل لأن هذا البرهان قديم هذا البرهان قديم حدثتك من في حلقات سابقه ان وليام الاكويني اه اكويناس وليام الاكويني صاحب الخلاصه اللاهوتيه اعتمد كثيرا على هذا وجعله خامس ادلته على وجود الله خمسه دلته على وجود البرهان مغم يعني مقرر ومعروف في العصور الوسطى وله جذور قبل العصور الوسطى في العصر القديم لكن وليام بيلي احسن تصويره جدا واتى بامثله كثيره عليه من عالم بالتاريخ الطبيعة ومن عالم الأحياء عموماً البيولوجي أكثر شيء أمثل أي من عالم إيه؟ الأحياء ووليام بيري لكن هيوم كان سدد هذه الضربات الست قبل نشر ووليام بيري لكتابه طبعاً تعرفون كيف أنتم تاريخ الأفكار وتطور الأفكار فكرة سائدة فكرة مسيطرة يتعاطف مع الناس الخاصة والعامة تأتي شبهات أو تشغيبات لا تأخذ طريقها مباشرةً إلى تقويض هذه الفكرة إن كانت قادرة على تقويضها تحتاج إلى زمن طويل لأن المجتمعات والثقافات إخواني وأخواتي مثل الأبدال الحية ترفض الغريب غير المتجالس معها ترفضه لذلك الأفكار الإصلاحية التنويرية التجديدية دائما تحتاج إلى زمانية طويلة يعني لا يحلمن مصلح أو مجدد أنه في عمره أو في عمر جيل واحد يحدث يحدث الإصلاح المنشود كما يريده مستحيل هذا لم يحدث الآن تقريبا صرت المسألة الأسهل وبررت هذا لكن أيضا تحتاج أيضا إلى زمانية طويلة لذلك يوم ألقى بالشبهات فليلقي ما زال أي برهان العناية أو برهان النظام سائدا مسيطرا لكن تضعضع في كل حقبة يتضعضع بعد خمسين سنة بعد. أكثر من ذلك آه داروين ألف وثمانية أولد 1859 نشر أصل الأنواع وبعده بفضل السنين نشر كتابه عن تحذر أو ارتقاء الإنسان يعني عن أصل الإنسان عموما شبهات تيفيد هيوم عززتها شبهات شارلز داروين تقريبا قضت على الثقة أو على موثوقية برهان النظام فتخلى عنه اللاهوتيون الغربيون تخلى عنه تماما ما عاد يستطيع الأهوة غربي أن يقول برهان عن نظام الكون فيه نظام ودقة ولا بد لكل إيه نظام من منظم الله هو المنظم ما عاد انتحق شبهات قوية هذه شبهات ليست ضعيفة لذلك نحن خصصناها بأكثر من حلقة واليوم أيضاً نواصل الكلام على شبهات ديفيد ويوم وسوف نرى هل هي شبهات فعلاً قوية ومحكمة وخطيرة كما يظن أما أنها أضعف مما يتصور أضعف مما سوف نرى نحاكم. نحن نقول وأنتم تسمعون وتشاهدون ثم إيه؟ كل يحتكم إلى عقله يحتكم إلى عقله وقناعاته نعم طيب لكن كما تعلمون في الربع الأخير من القرن العشرين بل تقريبا في آخر خمسة عشرة سنة أعيد بعث برهان النظم أو النظام أو العناية من جديد في نسخة جديدة وصفت بأنها نسخة منقحة نسخة منقحة وهيها نسخة برهان التصميم الذكي Intelligent Design Argument برهان التصميم الذكي حجة التصميم الذكي وهذا البرهان الآن أيها الإخوة هناك مؤسسات ترعاه مئات العلماء من الكبار العلماء علماء كبار ليسوا علماء صغاراً أو مغمورين علماء كبار ثل منهم لا بأس بها كانوا من التطوريين على الطريقة الدارونية طبعاً بالمذاهب المستحدثة في الداروينية وكانوا متحمسين لهذه الطريقة لكنهم خضوا عن أيها الإخوة ونزولاً على مقتضاء ذلة علمية كثيرة في حقول علمية متعددة تركوا هذه القناعات وحتحولوا إلى مشايعة التصميم الذكي وألفوا كتبا كتباً قوية ويباع منها إيه؟ من بعضها مئات ألوف النسخ ويقال في بعضها إنها قضت على الداروينية تماماً تماماً يعني بعض الناس يقول قد يكون مبالغاً وراحة المبالغة موجودة يعني إن كتاب وليام ديمسكي اللاهوتي والفيلسوف وعالم الرياضيات الأمريكي آه نظام أيها الإخوة او تصميم الطبيعة تصميم الحياة عفواً آه تصميم الحياة آه هذا الكتاب سيسجل التاريخ أنه الكتاب الذي قضى على الداروينية أكذا يقال يعني لدينا أصل الأنواع ولدينا إيه؟ تصميم الحياة لوليام ديمسكي هكذا سوف يسجل التاريخ الجائي التاريخ القادم هكذا كلام قد يكون فيه مبالغة إلى حد ما فما حكاية التصميم الذكي لماذا هو قوي إلى هذه الدرجة؟ الذين ينقشون هذا البرهان وهم يفعلون هذا تقريبا إلى اليوم أيها الإخوة ماذا يظنون؟ يظنون أن هذا البرهان أصالت أن يتوجه إلى الموجودات الجزئية إلى النظم الجزئية يفعل هذا البرهان الصحيح والذين يدافعون عنه ويأتون بالأمثلة والنماذج يفعلون هذا لكن أصل هذا البرهان برهان التصميم الذكي أبداً لا يعني بهذا قدر عنايته بماذا؟ بالقوانين المؤسسة للوجود للكون هذا برهان التصميم ولذلك هذا البرهان سيكون قويا جدا في مواجهة الدارونية حيث تفشل ينجحوا سوف أشرح هذا اليوم في حلقة اليوم حتى نفهم ما هو التصميم الذكي بعمق وليس إيه بالانخراط في بعض نقاشات ومحجّات حول بعض الأمثلة من عالم الأحياء أو من عالم إيه الجزئيات أو الكيمياء الحيوية أو عالم البلوجة الجزئية لا إنما نتحدث عن القوانين المؤسسة على كل حال وأضح إخواني وأخواتي أنّ شبهات ديفيد هيوم الرابعة والخامسة والسادسة العوّل والثاني الثاني كان على الكيوس والأوّل أجبنا عنه والثاني عن خاصية المادّة بقي الرابع والخامس والسادس لا علاقة لها حقيقيةً وفعليةً ببرهان النظام ما علاقة برهان النظام بهذه المسائل ما علاقة برهان النظام بهذه المسائل برهان النظام أيها الإخوة يُلقى على عاتقه مسؤولية شيء واحد يعني هو؟ إثبات أن هذا الوجود لم يأتي صدفةً وأن له مصممًا أو خالقًا الآن كون هذا الخالق حكيماً عادلاً رحيماً لا, لا يتدخل فيه وليس من, من أعباء برهان النظام لا يحبى برهان النظام لا يعب هذا غير مطلوب منه غير مطلوب منه أن هذا النظام الموجود هو النظام الاكمل والأكثر كمالا وبرهان النظام لا علاقه له بهذه المساله ولم يقول لا كان ساثبت لك أن هذا النظام هو الاكمل اكمل اذا ماذا لم يقول هذا انتبه كانت الدقه الفكريه والفلسفيه ديفيد هيوم هنا لم يكن دقيقا بالمره ونسب ايه اللاهوتيين وعلى برهان العنايهون النظام ما لا يدعيه هذا البرهان لنفسي او في نفسي لم يقل هذا دقيق جدا إخواني وأخواتي تحرير محل النزاع كما يقول المناطق وعلماء المناظرة محل النزاع ما هو؟ نقطة البحث ما هي؟ مسألة البحث ما هي؟ يجب أن يكون هذا دقيقا جدا. أرهان النظم كما قلت لكم يقول هذا الكون ليس ناشئاً وناجما عن صدفة لم يوجد إيه؟ بطريق الصدفة بل هناك منظم له موجد له كون هذا الموجد أيها الإخوة هو إله الأديان أو غير إله الأديان إلى أهل المسلمين، إلى أهل هندوس، إلى ليس، لا علاقة والحجيب أن مثل ريشارد دوكنز يتدخل في هذه المسائل وهذا البرهان لا علاقة له في لا علاقة له طبعا لا يسأل لمسلم أن يقول ان برهان النظم أو برهان التصميم الذكي يثبت أن الله إلهنا كما نفهمه منزل القرآن العظيم هو الذي أوجد الكون هذا غير صحيح البرهان لا يقول هذا ما تقال هذا؟ لا يقول هذه مسائل متقدمة هذه مسائل متقدمة وتطرح طرحاً آخر وبنحو آخر ويستدل عليها أيضاً بنحو آخر وببراهين أخرى مهم جداً الدقة في هذه المسائل حتى لا نتورط في أشياء تأخذ علينا وتجعونا بمحل السخر يا أيها يسخر منا أننا نهرب بما لا نعرف هذا غير, غير, غير صحيح نعم طيب نأتي الآن نفصل بعض الأشياء أيها الإخوة قبل إيه يعني أن نستطرد طلب وحدنية الله أنه إله واحد أنه كلي العلم أنه رحيم لا إله إلا هو أنه حكيم هذا ممكن طلب هذه الأشياء لكن ليس من برهان النظر اللاهوتيون ليس في الإسلام حتى في الأديان السموية الأخرى لديهم أدلة أخرى لإثبات هذه المسائلة يعني لا يعوّلون فقط على برهان النظم حتى يقال موقفهم متضعضع موقفهم قلق وهش برهان النظم يقول له لا يثبت هذه المسائل إذن أنتم دينكم إيه؟ هش وضعيف غير صحيح نحن لا نعوّل فقط على برهان إيه؟ النظم حتى في مسألة إيه؟ خلق الله وكون الله هو خالق هذا الكون لا نعوّل فقط على برهان النظم لدينا برهان أخرى بعد أن نفرق من برهان النظم أيها الإخوة سنتحدث عن هذه البراهين أيضاً التي تثبت أن الله هو خالق هذا الوجود أو أن هذا الوجود مخلوق لإله لا إله إلا هو لكن صفات الله أمر من وراء ذلك صفات الله أمر من وراء ذلك نعم بعدين أكملية هذا النظام أكملية هذا الكون أيضاً برهان النظم لا علاقة له بالمسألة الأكملية كرر هذا لا. لا يقول هذا لا يتطرق الي لا من قريب ولا من بعيد لا من قريب ولا من بعدين شبهه ان الله تبارك وتعالى لعله جرب خلق الكون مرارا وتكرارا جرب خلق الكون مرارا وتكرارا الى ان انتهى وافلح في الوصول لهذه النسخه, الوصول لهذه النسخة. وهي الكون الفعلي الان هذه الشبهه ايها الاخوه مطروحه في علم اللاهوت مطروحه في يعني ليست من بنات أفكار ديفيد هيوم وتتحلق بماذا؟ تتعلق بمسألة هل علم الله فعلي أو غير فعلي؟ هكذا هذا عنوان في علم الـ Theology أو في علم الكلام الإسلامي علم الله فعلي أو غير فعلي ما معنى فعلي؟ لدينا مصطلحان أرسطيان شهيران الإمكاني والفعلي يعني ما بالقوة يعني ما بالقوة وما بالفعل علم الإنسان أيها الإخوة إمكاني وفعلي كل فعلي فيه أيها الإخوة كان إمكانيًا القرآن يقول الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا لا تعلمون شيئًا ما في علم إذن؟ والنكر في سياق النفي تعم يعني ولا أي معلومة لدى الإنسان نحن يخرج من بطن أمه معلومة واحدة ليس عنده صحيح؟ جميل ولكن هذا الإنسان الذي يخرج من رحم أمه بلا أدنى معلومة يصبح بعد ذلك عالماً كبيراً لماذا؟ الشمبانزي لا يستطيع الغروري لا تستطيع القطل لا يستطيع, لا يستطيع يصبح عالماً كبيراً كالإنسان وأن الكون ويضع نماذج الرياضية لدرسة الكون لماذا؟ لأن الإنسان مهيئ بالقوة ليعلم فالإنسان عليم أو عالم بالقوة وما بالقوة ضمن شروط معينة وظروف خاصة يخرج إلى ماذا؟ إلى ما بالفعل يتحوّ إلى إيه؟ ما بالفعل مثل النواء الصغيرة أو البذرة هي شجرة من نوعه مخصوص بالقوة أو بالفعل بالقوة تضعها إيه؟ في تربتها تسمدها تسقيها تتعاهدها بما ينبغي لمثلها بعد أي سنة أقل أكثر تأخذ إيه؟ حظها في الخروج من القوة إلى الفعل إذن هي بالقوة شجرة أو نبتة وبالفعل بذرة أو نواة ولا من وبعد ذلك تخرج إلى الفعل علم الإنسان على هذا النحو علم الإنسان إيه؟ هو على هذا النحو من القوة إلى الفعل هل علم الله هكذا؟ يخرج من القوة إلى الفعل؟ نحن كلاهوتين؟ ولا مأدين نقول غير صحيح علم الله كله فعلي بعض اللاهوتين لديهم نظرية تقول علم الله فعله أصلاً علم الله هو فعله كلام عميق لكن هذا موضوع آخر لهوتي وفي نقشات وفي اختلافات باللهوتيين لكن علم الله لا يخرج من قوة إلى فعل غير صحيح إذن كلام ديفيد هيوم إخواني وأخواتي أن الله جرب وجرب وجرب وجرب ثم بعد ذلك اهتدى إلى الصورة الأكمل هذا الكلام مضمًا فيه فكرة لهوتي خاطئة لا يوفق عليها اللهوتيون تقول ماذا؟ تقول إن علم الله قوة وفعل ويخرج من القوة إلى الفعل عبر ماذا؟ عبر التجريب فعلم الله بأن هذه النسخة من الكون هي الأفضل والأكمل هذا الآن علم فعلي لكن لم يكن فعلياً إيه؟ باستمرار إنما كان بالقوة ما الذي أخرجه من القوة إلى الفعل؟ التجربة التجربة والخطأ التجربة والخطأ يعني على نحو علم الإنسان هذا كلام غير صحيح نحن لا نقول به لكن أنا لرأي خاص في هذه المسألة في هذه المسألة بالذات والرد أو المحاجة مع هيوم عندي رأي خاص في هذه المسألة ما هو أيها الأخوة ما هو لو تأمننا في أسلوب الله تبارك وتعالى في الخلق لألفة نظرنا شيء عجيب لألفة نظرنا شيء عجيب أول شيء حتى لا أنسى في كتابه الجميل والقوي الماتع عقل الله عقل الله هكذا اسمه عقل الله لبول ديفلز ذكرته أمس في الخطبة وقد على هذا الكتاب سنة 1992 جائزة جنوب ويلز جائزة علمية محترمة بسبب هذا الكتاب يقول بول ديفلز من الجدير بالمراحظة من الجدير بالمراحظة أن الاعتقاد في وقت واحد بعوالم متعددة أكوان متعددة أنا مرت على النظرية بسرعة أمس في خطبة الجمعة نظرة الأكوان المتعددة وبإله مصمم عجيب يعني أكوان متعددة ينتخب منها كوننا هذا الذي هو الأصلح والأكثر إيه؟ والأكثر موفقية لماذا؟ لنشوء الحياة ثم الحياة العاقلة حياة الإنسان الذي يدرس الكون ونشوء الكون ويقترح نماذج ونظريات الأكوان متعددة الأكوان متعددة على كل حال يقول الاعتقاد بالأكوان المتعددة حتى اللانهائية المتوازية المتعايشة وبإله مصمم مسؤول عن هذه الأكوان ومنها انتخب هذا الكون منها انتخب هذا واصطفى هذا الكون يقول هو اعتقاده المتسق تماما. على أن بول ديفيس ضد نظرية الأكوان المتعددة ووجه لها أكثر من نقد قوي ولا يعتقد بها تماماً حتى أنه قال بجملة بسيطة جدا جدا قال في النهاية إذا أضطررت إذا أضطررت إلى الترجيح بين أكوان المتعددة وبين إله مصمم فنص الأوكام نص الأوكام مبدأ نص الأوكام يضطرني أن أرجح الإله المصمم مش أكوان متعددة وذكرت لكم هذا لماذا لأنه لتفسير وجوه الانتظام والدقة والتصميم في كون واحد هو كوننا ندخل ونقحم تعقيدات لا نهائية بالأحرام مش تعقيدات كبيرة لا لا نهائية لماذا؟ لأن النظية تتحدث عن أكوان لا نهائية لكي نفسر بهذا التعقيد اللانهائي تعقيلاً محدوداً في كوننا هذا هذا ضد نص الأوكام يقول إيه؟ بول ديفس على طول الخط هذا معنى كلامه لذلك قال قالسة كرياضياتي وكفيزيائي محترف وحاز على جواز عالمية سأنحاز إلى الإله المصمّر وليس إلى أكوان متعددة لنهائية أي تفكير علمي هذا باسم العلم تشترح هذه النظريات قروباً من الاقرار بالله بإله صمّ مخلق لا لا يريدون سوف ترون في نقاش اليوم أشياء مات على اليوم سأذكر لكم أن ريتشارد دوكنز البروفيسور الشهير عالم الحياء التطوري المعروف عالمياً والملحد الشرس أيضاً على مستوى العالم يُقِر بمبدأ التصميم رغماً عنه مضطر أن يُقِر بمبدأ التصميم لتفسير نشأة الحياة ما في تفسير نشأة الحياة بعيداً عن فكرة التصميم لكنه يقبل أن يكون هذا المصمم أيَّ شيء إلا أن يكون الإله شيء غريب جداً أيَّ شيء إكس حضارة في الفضاء التي تطورت في زمن مبكر من عمر الكون هي صممت إيه؟ في الحياة ثم بذرتها ثم بذرتها في كوننا عجيب وهل حلت المشكلة؟ ومن الذي صمم هذه الحياة التي تطورت إلى حضارة ذكية صممت بدورها حياة بذرتها في كوننا هل هذا, هل هذا حل؟ هل هذه فلسفة؟ هل هذا فكر؟ عجيب وَشَحَدُوا بِهَا يا أخي المُصَمَّ ممكن يكون أي شيء لكن لا تخلّي الله إلىه يبدو أن هناك معاناة نفسية من فكرة الإله أنا أتفاهم هذا أتفاهم هذا في حق المسلم والمسيحي واليهودي وغير هؤلاء الذين ينشأون في أجواء ضاغطة يتحكّن فيها رجال الدين أيها الإخوة في تفضيلات الناس في افكار الناس في مسارات الناس يسومونهم ويرهقونهم أيها الإخوة بتقييداتهم وتحريمات متابواتهم والتسلط على ايه على كل شيء في حياتهم تفهم هذا رد فعل هذه ردة فعل هناك شيء غير طبيعي شيء لا يتعلق لا بالفلسفه ولا بالعلم هنا. تقول لي اقبل شيء اكس اي شيء لا ادري لا أعرفه. طبعاً هذا الحل ايوا الاخوه ليس هروبا بالعكس هذا اغال اغال في لا حل اغال في الاغماض الفكري والفلسفي إغال في التوريط، يورد نفسه بزياد يعني توريط تماماً كالذي ينبغي أن يذهب إلى نهاية الشوط في مسابقة مباراة مرتون مثلا نفترض لكنه يُصر في كل مرحلة على أن يحمل مزيداً من الأثقال <تصفيق> إلى نهاية ذي الشوط سيفوز هذا من سيخسر أو كالتشبيه الذي ذكره أفلاطون لا أدري في أي محاورة من محاوراته كالرجل الذي فشل وعجز أن يعد الحبات حبات الفصولة أو البازلاء التي في جيبه أو حبات الحصى الحصايات فماذا فعل اخذ الحبات الأخرى ووضعها معها لكي يحسب جيدا. أنت سبع حبات مش عارف تحسبن لكي تحسب عشرين وثلاثين <تصفيق> نفس الشيء آه. بدون أن يهربوا أو يهربوا من الاعتراف بالإله الخالق المصمم فيدخلنا فيه أشياء عجيب على كل حال نعود وجهة نظري آه. أنه بالتأمل في أسلوب الله ما أسميته مرة أسلوب الله آه. في الخلق تبارك وتعالى إخواني وأخواتي يضح لنا ربما،, ربما هكذا من حيث الأصل صحة مقولة فول ديفيز يعني ممكن ما فيه مشكلة أنا ما عنديش مشكلة ان الله تبارك وتعالى خلق أكثر من كون ثم انتخب هذا الكون هذه الفكرة ما عنديش مشكلة عندي مشكلة في التضمينات الفلسفية في القراءة إعادة قراءة إيه؟ هذه المسألة إن كانت حقيقية تبقى إيه في إطار الفرض على كل حال ما عنديش مشكلة تعرفون لي كمسلم لأن الله يقول في أول سورة في كتاب الله الفاتحة الحمد لله ربي العالمين مباشرةً ينعش خيالنا هذا التعبير القرآن ينعش خيال الإسلامي الخيال المؤمن المؤله الموحد لكي يفهم أنه ليس تمّت عالم واحد فقط هو العالم كما قلنا القابل للتجريب والقابل للرصب لا لا لا هناك عوالم الحمد لله رب العالمين إذاً مسألة تعدد العوالم مسألة مش مطروحة منصوص عليها في كتاب الله رب العالمين فكر المسيح أيها الإخوة وبهذا السبب بالذات بهذا السبب لقي جوردانو برونو مصيره الكابي المحزن المأساوي على الخازوخ محروقاً لأنه اعتقد بتعدد العوالم كيف تقول بتعدد العوالم؟ والمسيح بوحده في هذا العالم فقط كيف ينجون إذن؟ آه. كيف يتخلصون؟ لدينا ما في مشكلة كل عبيد لله إم شائل يسبحوا بحمده أي واحد اثنين الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن عجيب إيه؟ هذا كتاب الله لا مشكلة إحنا مع تعدد العوالم ممكن وماذا بعد من الأرض؟ يعني مجال السبعة كواكب لا لا سبعة أراضين أرض أرض كان يقول لك كوكب مثل هذا الكوكب بشروط مقاربة سبع سماوات سبع أراضين قطعاً السماوات السبع ليست متماثلة إيه دائماً وفي كل شيء متماثلة من حيث الأصل سماوات لكن كل سماء لها إيه خصائصها وسماتها لكن البنية يبدو أنها واحدة سماء كذلك الأراضون ليس تمثلاً تاماً مع أن الحديث الذي أخرجه البيهقي وقال في إسناده صحيح لكنه شاذ بمرة يعني شاذ بالمرة حديث أبي الضحى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال سبع أراضين كأرضكم هذه في كل أرض آدم كآدم إبراهيم كإبراهيم محمد كمحمد وابن عباس كابن عباسكم هذا الحديث قد يكون فيه نوع من المبالغة كما أننا إخواني واخواتي نجد عند مطالعة أسلوب الله تبارك وتعالى في الخلق نجد شيئا شبيها في علم الإنسان مئات ملايين الحيوانات المنوية لكن واحد منها فقط هو الذي يجتاز الإختبار ينجح في أداء الامتحان ويخصب أو يلقح البويضة الباقي يفنى يهلك لماذا؟ نفس الشيء كان الله تبارك وتعالى يستطيع أن يصمم الإنسان بطريقة يتماثل فيها الذكب الأنثى أيضا هنا وحيما واحد فقط لكن لماذا مئات الملايين لا دولة وتهلك واحد فقط هو الذي ينجح في المسابقة نعم المسابقة هذا الأسلوب يؤكد نفس الشيء إذن في الميدان المكروي في الميدان الأكبر أقصويا وهو الكون أو الأكوان هناك أكثر من كون أكثر من عالم هل يمكن أن يكون بالفعل الله تبارك وتعالى انتخب أو اختار منها كونا واحدا ليكون كونا هذا العاقل مثلا فربما أكثر من كون لا ندري نعود يعني أو عودا إلى مقولة بول ديفز يمكن أن يتسق الإيمان بعوالم متعددة وبالله كصانع ومصمم ليس بالضرورة يعني أن هذا يقود إلى إلحاد أو التشكيك في وجود الذات الإلهية على خلفية دينية هذا ممكن وهذا ممكن لكن ديبدو هيوم كيف فسر. هذه المسألة لو وقعت بافتراض وقوعها لدينا هذا الافتراض مرجح هذا الافتراض مرجح فسرها على أن الله علمه ليس علما فعليا العلم ينتقن من القوة إلى الفعل فيقع الله تبارك وتعالى تحت طائلة مبدأ التجربة والخطأ حتى يعرف بعد ذلك ما هو الأفضل أو ما هو الأنسب والأكثر ملأمة هذا غير صحيح نحن كيف نفسره؟ نفسره بمبدأين على الأقل اثنين مختلفين مبدأ التفضيل الله يريد تبارك وتعالى أن يخلق من شيء واحد أكثر من نسخة وأكثر من موديل وأكثر من نموذج ليفضل بعضا على بعض هذا داخل في حكمة الله في العالم الإنساني نفسه البشر ليسوا متماثلين تماماً حتى الأنبياء وهم سادات البشر وخيرة البشر تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض السماوات السبع متفاوتة في الفضل والشرف وأشرفها أيها الإخوة أعلىها ليس العلو لكن لمعنى معروف لدى المليين الجبال تختلف في فضلها جبل يفضل على جبل أحد جبل يحبنا ونحبه جبل أحد مثلا له أفضلية بعضها أفضل من بعض رمضان والمحرم مثلا الأيام الجمعة الليالي ليلة القدر التفضيل مبدأ التفضيل ليس مبدأ التجربة والخطأ التجربة والخطأ ما الذي يمنع بنفس المنطق بنفس المعنى أن الله أبدع وصمم لا إله إلا هو أكثر من كون ليفضل بعضا على بعض إذن مبدأ التفضيل هو الساري ليس مبدأ التجربة والخطأ كما ظن هيوم دائما لابدّ أن يشطح الخيال أيها الإخوة أطلقوا العنان لأخيرتكم لا بد أن يتحرك الخيال لا بد أن تتعدد الافتراضات. السقوط دائما تحت طائلة افتراض واحد هذا السقوط قد يكون سقوطا مدويا في الخطأ يحكي قصور الفكر قصور الفكر قصور النظر المبدأ الثاني أيها الإخوة الاختيار الاصطفاء نوع من الاصطفاء ليس للتفضيل ابدا ليس للتفضيل وانما اختيار وانتخاب لحكمه وربك يخلق ما يشاء ويختار الملائكه مثلا منها ملائكه يختاره الله تبارك وتعالى لتبليغ رسالاته وهذه مهمه شريفه جدا ومنها ملائكه تختار لاغراض أخرى كنصره المؤمنين ليس بالضروره أن يكون ايه الملائكه الاعلى والارقى والاعظم ثوابهم الذين ينصرون المؤمنين ابدا وانما هذه مهمة توكل بها هؤلاء أخرى اخرى توكل بنوع آخر من الملائكه بنوع آخر يعني بسنف اخر من الملائكه الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس ومن الناس مبدا الاختيار هذا او الاصطفاء ايها الاخوه لا اله له بالافضليه او بالتفضيل دائما بدليل اي دهو المؤمن وهذا الكلام كله على خلفيه ايمان انتبهوا هذا الكلام ليس كلاما عاما وكذا هذا كلام مؤمنين مؤلفين امثالنا نحن لنا نظريه كمؤلفه هذه نظريتنا كما نفهمها من كتاب الله تبارك وتعالى كلام على الفرض كلام على الفرض كلام يوم على الفرض يوم لا يؤمن بالله اصلا لا يؤمن بالله وكلام عن اله يجرب ويخطئ وينتخب على الفرض وجوابنا على ايه الفرض في اتساق في النقاش انتبهوا على الفرض وكلامنا نرجو ان يُتلقَّ أيضاً هذا الفرض. لأنه صدر على المطلوب والذي المحاضرة كلها غايتها البعيدة وقصدها الأساسي الرئيس هو إثبات وجود الذات الإلهية وإضحاض شبهات الملاحدة عبر العصور هذا هو لكن هذا على الفرد وهذا على الفرض. أقول هذا الانتخاب الذي لا يتعلق دائما بالتفضيل والأفضلية يحدث أيضاً في عالم التخصيب في عالم تخليق الإنسان الله تبارك وتعالى يختار من بين مئات ملايين الحيوانات المنوية وكثير جدا منها صالح يختار حيمناً أو حيواناً منوياً واحداً أيها الأخوة يحمل أمراضاً وراثية يحمل طفرات تؤدي إلى جنين مشوه إنسان ناقص بعاهة جولت بهذه العاهة لماذا اختاره الله تبارك وتعالى؟ لحكمة قد يبدو لنا وجه منها وتخفى وجوب هو الذي اختاره اختاره اختيار هنا ليس للتفضيل لم يختار الأكمل لم يختار الأفضل وإنما اختيار لكنه اختيار ولذلك الله تبارك وتعالى لأنه يعلم أن من البشر من سيعترض على أمثال هذه الاختيارات لماذا نفذ المراد في خلق انسان مشوه إنسان معتوب عقلياً متخلف عقلياً كما نقول انسان يعاني من عاهه دائمه مستديمه فقال سبحانه من قائل وربك يخلق ما يشاء ويختار اذا نبدا ماذا السلكشن الاختيار مش اختيار الافضل لا الاختيار يختار ما يشاء على وفق الحكمه وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره يختار ان يخلق على هذا النحو وعلى هذا النحو ان يخلق هذا الشيء وهذا الشيء اذا تفسيرنا يقوم على مبدأي تفسيرون يقوم على مبدأي على ذكر الإصطفاء أيها الإخوة على ذكر الإصطفاء تذكرت الآية إن الله اصطفى آدم ونوحا وهذه تعزز موقفنا أيضاً لكن من زاوية أخرى وفيها مبحث آخر إشارة إلى مبحث آخر كيف أتى هذا التعزيز؟ حتى آدم حتى آدم قد يكون وهذا يسعد التطوريين قد يكون أيها الإخوة حلقة ليس تطورية، ليس بالضرورة تطورية لكن حلقة في سلسلة خلق شبيه حلقة متقدمة زمنياً متأخرة طبعاً زمنياً هي متأخرة أقرب إلينا المتقدم هو الأبعث زمنياً زمنياً حلقة متأخرة لماذا؟ في الأدبيات الصوفية يُنسب إلى النبي عليه الصلاة وأبدا والسلام خبر حديث قبل آدم ألف آدم في بعضها ألف ألف آدم طبعاً لم تصح من جهة الإسلام لكن موجودة في الأدبيات الصوفية في بعض كتب الحديث أهل السنة الإمامية الـ 22 عندهم ربما خبران أو ثلاثة على الأكثر في هذا الباب قبل آدم ألف آدم أو ألف ألف آدم مليون آدم لماذا؟ هذا يسعد التضوين ويسعد هيوم تجربة وخطأ ليس تجربة وخطأ قد يشيء قوله عز من قائل إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إلى هذا كيف؟ لأن الإصطفاء عموماً أيها الإخوة يكون إيه؟ يكون لفرد أو مجموعة بين أفراد أو مجموعات لحسب المصطفى هنا الذي وقع عليه الإصطفاء المصطفى هو شخص واحد آدم من بين ماذا؟ أو من بين من اصطفاه الله؟ إذا من بين عوادم آخرين قبل آدم الف. آدم لو كان آدم هو فعلاً هو السلسلة عفوا الحلقة الأولى بإطلاق في هذا الجنس في هذه الخلقة المعروفة بالبشر مثلا. لما ساغى أن يقول إن الله اصطفى آدم على من؟ هو الأول لكن يبدو أنه كان مسبوقاً إشارات هذا القرآن هذه أعماق القرآن الكريم ولذلك حين استفصلت واستفسرت الملائكة قالوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءُ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ بَكَ بعض الاحتمالات التي طرقت هذه الآية معنويا. أن الملائكة كيف عرفت هذا؟ كيف عرفت أن هذه الخليقة الجديدة المفروض أنها جديدة كما كنا نرقّاً وندرّس المفروض أنها جديدة آدم إني جعلوا في الأرض خليفة قالوا أَتَجْعَلُ فيها. يمكن أيضاً أن يُستأنس بهذا الاستفسار والاستفسار من الملائكة أن آدم ليس هو أول هذه الخليقة إنما منه ومن جنسه أو شبيهه أوادم آخرون سبقوه وكانوا في الأرض خلفاء استخلفهم الله تبارك وتعالى من بعضهم بعضاً وَجَعَلَكُمْ خَلَائِفَا الأرض وَجَعَلَكُمْ خَلَائِفَا الأرض فقاسوا آدم على أولئكم ظنوا أنه سيفسد كما أفسدوا فالحقيقة أفسد ابن آدم مفسد إلى اليوم بعض العلماء بذور هذه الفكرة ولدت مع الإمام محمد عبد الرحمة الله عليه ثم طورها بعض الإسلاميين لاحقاً يتحدثون عن الفرق والتفرقة بين البشر والإنسان البشر أهم والإنسان أخاص نحن الآن أيها الإخوة بشر بلا شك بشر لماذا؟ لأننا بادوء البشراء يعني بشرتنا أو جلدنا هذه ظاهر الجلد يسمى البشرة باشره أيها الإخوة إذا, إيه إذا مست بشرته بشرته إذا مست بشرته بشرته بشرته, بشرته يقال باشره وباشرها لأهلي هذه المباشرة هذه المباشرة وفي أصل الوضع أعام من, من الجماع إنما التقبيل اللمس كذا كل هذا اسمه مباشرة هذا اسمه مباشرة معروف طيب فالإنسان هو الخلق البادي البشرة لأن الحماية الأخرى مغطاة بشعر، بصوب، بوبر الإنسان بادي البشرة من تعريفات الإنسان هو الكائن الذي يمشى على قدمين بادي البشرة وربما أضافه الخاصة الضاحك تعريف تفنش للإنسان البادي البشرة الضشرة فنحن بشر لكننا أيضاً على وعلى ذلك ماذا؟ نحن أناسي نحن إنسان ناس نحن إيه؟ إنسان اني خالق بشرا اني خالق فاذا سويته ونفخت فيه من روحي صلصالي محمد فإذا سويته ونفخت فيه مرحله أخرى بالتسوي ونفخ الروح فيه ايوه الاخوه يستحيل انسانا فهو بشر وانسان زياده العلاقه بين البشريه والانسانيه علاقه عموم وخصوص مطلقه دائرتان متداخلهتان المركز واحد الدائره الكبرى البشر والدائرة الصغرى هي الإنسان فكل إنسان بشر لكن ليس كل بشر إنساناً فهل يا ترى إخواني وأخواتي كان قبل آدم بشر اخرون ربما إيه؟ نعرض بجواب سجع أنه هذا ليس مبحثنا لكن في الحلقة المقبلة بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته